وهو الذي أغشى جنات مع رشاده وغير والنخل والزرع مختلفا كله والسيطورة وقوم بان متشابه وهي المتشابه كله من ثمنه إذا أكبر وآدم حقه لما حصره فلا نسره إنه لا ومن الدمع الحمولة هو مما رسفقه الله ولا تتبع فروا بالشكرات إنه لن ومن ذيب الاثنين ومن البقاء الاثنين قل لا أدعين حرما بكم عليه وعحمه من فيعين أن كنتم شهداء الله من هذا ومن أولو من, من أن يفترون الله كذبتكم ذل الناس ويعين الله لا يأتقى من خوابه قل لا أجد خريبا وحيالك الحرما على طائم يطعمه إلا أن ميتة أولم مسرحة أو نحن في نزيله فإن أريد صنعه اسمه أريد بيت الله به فمن يطرحك ربال ولا عالي فإن ربك وطرور رحيم وعلى اللذين هذا حررنا كل ذيهه وفي البطر والونا بحررنا عليه الشهر ما هو وَمَن يَقُلْ إِنَّنِي صَالِحٌ فَإِنَّهُ يَتَقَطَّعُ فَإِنَّهُ بِرَبِّهِ رَحْمَةٌ وَسَعَةٌ وَلَوِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْهُمْ جُنْدًا لَّمُجِنَّ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّمَا نَعْبُدُ لَهُ وَلَا نَعْبُدُهُ وَلَا حَقَّ لِلَّهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَبَّرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ضَاقُوا مَثَلًا فَهَلْ عَمِنتُم قُلْ فلله فلو هم والذين إِنَّ إِلَٰهِيَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَأَنشِئْ لِي مِنْ أَمْرِي مُيَسَّرًا وَيَسِّرْ لِي ولا تقربوا فواحشا وهرمها ولا بطا ولا تقضوا النفسة يحرم الله لا بالحق لا لكم أصراب ولا تقربوا ما لا يقيم إلا بالذيه أحسن حتى يبرع شدة وهم فردين وليسا بالكسر لا تتكلم بذلك نفسك إلا رسعها وإذا قلتم تحبنوا ولو كانت قربا رجعت الله لهم ذلك مصراتهم إن عليكم تتكرون وأن هذا أسراطي أن تتبعوا ولا تتبعوا الصورة تتفرق بهم عن سبيله ذلك مصراتهم إن عليكم تتكرون. ما آهدناه سنة من على الذي أحسن ونفسنا من شيء ومره وعحمة العبدهم بالقوى والرقين وقيمون وآلا كتاك ما ننزلناه باركم فالتبعون واتبعون واتبعون عنكم ورحمون آلا تقولوا إن ما ننزل الكتاب على قوى وإن كنا عن دراسة الواقلين أو تقولوا رغاً لا ننزل وَمَا تُصِفُونَ إِلَّا الْمُنْقَرِ وَلَن تَنفَعَكُمْ أَنفُسُكُمْ شَيْئًا إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ حَنِقُوا وَزَادَهُمُ اللَّهُ غَضَبًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَّنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ رَبُّكَ هُوَ مِنَ الْرَّبِّ الْمَرْجَعُ وَمَن رَبَّكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ لَخَبِيرٌ وَمَن لَّدِيْجَاتِ الْخَلَاعِ فَالْأَرْضُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم. فلا يقوم في صدرك حاج من أملكون رفين وذكرون المبين اتبعوا ما أمسل إليكم الله ربكم ولا تتبعوا من عندوني يورياء قليلا ما تذكرون وكم من قبل فجاء بأسنا أو طائر فما كان دعواه يحجاء بأسنا الذين ولا نسألنا المسلم فلنقص الله عليهم قال <تصفيق> فبما وَقَدْ كُنَّا مَعَ الْقَوَانِينِ فَوَاسْقَى سَنَامُ الشِّعْبَ الْيُمْرِيَانَ مَا مَعْرُوْنَ مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَنْ هَذِهِ الشَّرَاتِ وَقَالَ مَنْ هَذِهِ الشَّرَاتِ إِنَّا كَانَ مَلِكِيَّ وَكَانَ مُنَفَصَلِيْنِ وَقَالَ سَنَامُ الْمِلَكِ مَا لَمْ نَنْفَصِلْ وَلَمْ نَكْفُرُ وَلَمْ نَكْفُرْ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس موالي سوالتكم مريشا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتكهون يا بني آدم لا يبقل لكم شيطان كما أخرج بوريكم من الجنة ينزلوا هما لباس موالي لهم سواليما إنهم يرابوا وقبيرهم تأخذوا الشياطين الأولياء أمينهم لله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خروزي ندك وعيدك لمسهده وكل واشرق ولا تسفون منه لا يحب المسرفين قل من حق رزينة الله التي أخرجها بادي وطيبات من الريس تقولوا عرضهم لا تعلم ولكل أمة أجل فإذا جاءهم لا يستخدمون سعطا ولا يستطلعون يابني آدمين ما يقيم المجرم يقصون عليهم آيات فمن تقعوا أشرح فلا تقوم عليهم ولا هم يحزمون فمن أغرأهم من يفترعون والذين كذبوا بآياتنا واستقبلوا عنها وآيات أصحابنا فيها خالدون فَأَنذَرُ مِن مَّن يَصْرخُ وَقَدْ كَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّهِ إِذْ يَرَوْنَهَا يَصُدُّونَ عَن مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ وَالرُّسُلُ قَالُوا آمَنَّا وَنُسْلِمُ وَقَالُوا مَن يُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَنُسْلِمُ وَقَالُوا قال دخلوا فيهم يأخذون من يقتلون من الجنة والأنفس منها ولما دخلتكم تدعون حتى أنتم داركم يا جنًا قال تقام بقولهم ربنا أولي يضلنا فهذه مدرة تعلم من الأرض قال لكل من دخل وقالوا لهم علينا الذين चंगे मामुंदे जनन नमम وَيَقُولُونَ فِي غَارٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَجَعَلْنَاهُ تَحْوِيْيْهِ انْظُرْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَلَّنَا إِنَّا وما كُنَّا قَوْمًا نَّخْدَعُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَ نَصْرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُورِىَ أَن تِلْكَ جَنَّتُ قُرَيْشٍ ۗ وَأَضْغَاكُمْ وَلَا هَادَا أَصْحَابُ, الجنة أصحاب or وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ولا تكسروا الأرض على أسلاحها ودعوا خفه وطمع إن رحمة الله قريبٌ من المسلمين وهو الذي أرسل لي حبشة من بينه رحمته حتى إذا أبطلت سحابة فقال سلام علي من الذين فأنزل بي من كل الثمرات كذلك نفرج المودان وَالَّذِي خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لَكِذَا فَذَلِكَ مُصَرِّكُ الْآيَاتِ لِيَشْكُرُونَ لَقَلَ رَسَلَّهُ حَلِنَا قَمْ رسالة ربي وأن شحبكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبكم أن جاءتم لكم من ربكم على عجل منكم ليهم منذركم ولذلكم ولذلكم ولذلكم ترحمون فكذبونه والذين معه في الكرك وأقربنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين